Book 2 Tete vjetë e një Wahed wa themanun Wahed wa themanun E shkuara Almadhi Екиитебеtu јћбу. А и шлувајти ње let. Ктебе хитаben. Кетебехитоben. Ve ајо шлујти ња Katолине. Аије keтеbet би тоа. Аије keетеbet لِجُوي يقرأ أي لِجُوي قرأ مجلة مصورة قرأ مجلة مصورة ذ أيو لِجُوي 1 وهي قرأت كتابا وهي قرأت كتابا مر الأخ يأخذ أي موري تجار أخذ سجارة آخذ أيو موري تجارة أخذت قطعة شوكولاتة أخدت قطعة شوكولاتة أي نك إشت بسنك بار أيو إشت بسنك لم يكن مخلصا لكنها كانت مخلصة لم يكن مخلصا لا كها كانت مخلصة أي اشت دنبال أي اشت أزغشمة كان سوولا لأنها كانت نشيطة كانت سوولا لكنها كانت نشيطة أي ياشت إظفر. <بور ايو اشتة اي باسور> وكان فقيرا لكنها كانت ثريه كان فقيرا لكنها كانت ثريه اي سكيشته <لك> بور <بورجة> لم يكن عنده مال فقط ديون لم يكن عنده مال بل ديون أي سكيش تفات بار ويتم ترثوق <تصفيق> لم يكن محظوظ بل منحوس لم يكن محظوظ بل منحوس أي <تصفيق> ishte sukses por t'shtim lem yakun najihan bal fashilan lem yakun najihan bal fashilan ai nuk ishte i kënaqur por i pa kënaqur لم يكن راضيا بل متذمرا لم يكن راضيا بل متذمرا اي نو قئسته i lumtur por i trishtuar لم يكن سعيدا بل تعيسا لم يكن سعيدا بل سعيساً. أي نوك إيشت سيمباتيك بور إيشت يو سيمباتيك لم يكن خفيف الظل بل ثقيل الظل لم يكن خفيف الظل بل ثقيل الظل <تصفيق>